السعاده ان كنت تسال يا رفيقي وش الراي تبغى سعاده فكلامي يجيني السعاده منهم من يراها في لمعه الدرهم وبريق الدينار ومنهم من يراها في قصر منيف او منصب شريف وما درى هؤلاء ان السعاده في سجده في جوف الليل او تقبيل ليد والد حنون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 اول وانا ما يق من سباب بلواي على هموم الوالد ربي يا عيني قد كنت ضايع ما عارف وين منشاي تايه ما عارفش مالها واليمين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 كلامي جدي تتابع القصه وتفهم المعنى ان كان لك قلب اللي بيفاطني ان كنت تسال يا رفيقي ويشرى قد عاش هذا الكلامي جدي تتابع القصه وتفهم المعنى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 السفر ما فاد لو تاثرت نفسي ولا لو سافرت لازم تمشيني اضحك مع الاصحاب وخاف يبكي حزين دايم جامعتي واصفعني اضحك مع الاصحاب وخاف يبكي حزين دايم تابعتي واصفعني وين كنت تسال يا رفيقي وشراي تبغى السعاده داخل كلامني يجيني انت تسال يا رفيقي وشراي تبغى السعاده داخل كلامني يجيني تتبع الفرص وتفهم المعاني ان كان لك قلب اللي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 فهنا طالبك حقيق ليمنا واجعل لنا بالدين حزن مكين لقي تهبى الدين وفهام المغزاي ويضا سعدا في رضا الوالدين تتابع الجصة وفهام المعناي إن كان لقلب الذي بيبين fasatin enta